الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغواينا أغوايناهم كما غوينا تبرؤنا إليك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 سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون